الرحمن الرحيم <تصفيق> أضم الصلاة لأولوك الشمس إلى وانا الفاجع كان مشدودا <تصفيق> ومن الذين ف ربك مقالاً محموداً ورد <تصفيق> <تصفيق> بأدفلني مدخل صدر وأخل مني مخرج وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْفَاقِلُ <تصفيق> وَقُلْ وزهق الباطل إن الباطل Ha ha ha. ve ne unzibu u illa وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ كَانَ يَرْوُسَ وَالْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَأِكِلَتِهِ فَرَضُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا صدق الله